قال أ ل م أ ق و ل لك إ ن ك لن تستطيعنا يا صدرا وليما <تصفيق> <تصفيق> لم تستطع اي صغر ام م س ل ف ي ن ا ت ل ا ك ا ل ي نرمان في البحر ف أ و ض ت ان أ ع ي ب ا فاوضت و َ أ َ م َ ن َ الغلام ُْ فكان َََ ابواب ََ المؤمنين ف ََ ج ِ ي ن َ ا ان يضيقهما ُ ر ََ طغيانا وكفرا َُْ وكان أ ب و م ك صالحا فاراد ربك ان يبلغ راسهما ويستخرجا كنزهما ر ح م ة من ربك وما فعلته عن أ م ر ي ذلك تقليل ما لم تخرج و ي س أ ل و ن ك عن ذي القران قل س أ ت ل و عليكم و ذكرا انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إ ذ ا بلغ مغرب الشمس وجدها تغر في عين حمئه ووجد ع ن د ا صوم قلنا يا ذا القرنين إ م ا أ ن تعذب وان إ م أ تستجد فيهم س ن ا قال حتى إ ذ ا سوى لن يصطد فيقال ا ن ف و ا حتى إ ذ ا جعله نارا قال اتوني أ ف ر ج عليه قطرا فما اشطاه ان ي ظ ه ر ا قال هذا ر ح م ة من ر ب ي فالله الذين كانت أ ع ي و ه م في لقاء عن ذكري و ك ا ن و ا ل ا يستطيعون سمعا فحسب الذين كفروا أ ن يتخذوا عبادي ل هل ننبئكم ب ا ل أ خ س ر ي ن أ ع م ا ل ا الذين ظل سعدهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا وهم يحسبون فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أ احدا ا الله بسم ل ر كافها يا عليم ص ا د ذكر ر ح م ة ربك عبده زكريا اذ نادى ربه ل جاء سقيا قال رب ع ل م اقوم ل أكن ب ذ و ا ء ربي شكلي ويني جفت الموالي من ورائي وكانت ر ا ي و المراه أ عطرا سببني من لدنك ويني ي ر ويني ر ابي يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا انا نبشرك بغلام ن اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا بشرون سويا قالت لي اهو ذو برقم ن كريم كنتتاثير س قالت لي you ك ا ن قصير ل م ت س ا ط ع ل ي ك ه ا ل ن ي ا ف ك ل ي و ش س ي و ق ر للعلوم ا فعنن ا ل ب ر أ خ ذ ا ف ق و ه به قوما تحمله قالوا و م يا مريم لقد جئت شيئا فريا ا قالوا يا مريم لقد مريم ي جئت ئ ش قال ََ إ ِ ن ِّ ي عبد َُْ الله َِّ اتانا ََ ل الكتاب ََِْ وجعلني ََََِ نبيا ًَِ وجعلني ََََِ مباركا ًََُ أ َ ي ْ ن َ م َ ا كنت ُُْ واوصاني َ أ ب ِ ا ل ص ل ا ِ و َ ا ل ز َ ك َ ا ة ِ ما َ دمت َُ ي ََ و ب ا م ر س و ع ه ا ل س ل ا م ع ل ي ي و للعلوم ي و أموت ويوم أبعت ويوم ي ا ذ ل ك ا س ل ا ل ذ ي ف ي ه يمترون ما كان لله أ ن يتخذ الولد سبحانه اذا قضى خلف ا ل أ ح ز ا ب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أ س ن ا د ه م و أ ر ث ر يوم ي أ ت و ن ن ا لكن الظالمون اليوم في نسنديه وانصر يوم ي أ ت و ن ن ا لكن الظالمون اليوم في ظ ل ا ل مبين و أ ن ذ ر ه م يوم ا ل ح س ر ة اذ قضي الاموم في غفله ن وأنذرهم يوم Bend. م ن س و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه إ ل ا من تاب و آ م ن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا جنة شعب من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 فوربك لنحصرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ف َ م ْ أ َ ل َّ ف ْ ن َ ا قبل َْ من ق َْ ب ِ هم ُ احسن ََ اثاثا وريا ل َََ فَلِيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَذَّا ّ ا ِ رَأَمْ حَتَّى إِذَا رأى موسوعه ا مرد أفرأيك ب ا ل ن ا ب ق س ي للعلوم ا ل ا س ل د ا ل ي ه سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مجدا ونرفه ما يقول وياتينا فردا واتخذون د و ن الله آ ل ي ه ليكونوا لهم عزا ك ن ا س ي ك ف ر و ن بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا أ ل م تر أ ن ا ارسلنا الشياطين على الكافرين ت ؤ ذ ه م أ ز ل ا فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم انما نعم يوم نحصل المتكين إ ل ى ا ل ر ق م ا ن وهدى ونشوق المهمين إ ل ى ج ن م ا وهدى لا يملكون ا ل ش ف ا ع ة إ ل ا من وقامت ل ب ا ل رحمان ولدى لقضيتم شيئا ا د ا تكاد السماوات ويتفق قومه واتشقوا الارض واتكلوا الجبال و ل د أهلا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ وردا ا ن كل من في السماوات والارض إ ل ا اتي الرحمن عبدا لقد وكلهم اتيه يوم القيامه فردا ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سيجعل لهم ر ل ر ح م ن هدا فانما يشفعناه بلسانك لتبشر به المتقين وترجع وكم اهلكنا قبلهم من قرن قوم و م قوم قوم ه و م قوم ن و م قوم قوم قوم قوم قوم قوم و م قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم قوم ق و و م قوم قوم و م قوم م قوم قوم ق قوم قوم م قوم قوم قوم قوم قوم م قوم قوم قوم قوم قوم قوم م ق و you、uh -huh. Amen. <laughs> فلما أ ت ي ن ا فاننا نلعب ت ف و ل بلغاء من غير سوء آ ي ه اخرى لنريه من آ ي ا ت ن ا ا ل ك ب ر ى إ ا ذ ا ب الاخره و َ ج َ ع َ ل ِْ ي وزيرا َ من ِْ أ َ ه ْ ل ِ ي هاون َ ر اخي أ ُ ج ْ ب ُ ر به َِ ج ْ ر ِ ي واشركه َ أ ِ في ِ أ َ م ْ ر ِ ي كي َ نسبحك َََِّ كثيرا ًَِ ونذكرك ََََُْ كثيرا ًَِ إ ِ ن َّ ك َ كنت َ ب َ ا نصيرا ولو قد منا ن على ا ل ك ا م ر ة النخرى الاوحينا الى امك ما يوحى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 كي تقر ع ه ا ولا تخزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت دين في أ ه ل مدينه ثم جئت على ق د ر يا موسى واصطلحتك لنفسي إذاب ا أن ت و فقال ر ك ا ت له في إذاب إلى فرعون ن قول ا ليلى قولا عنه يتذكر او يخشى قال ان يقضى علينا او ان يقضى قال <سؤال> لا تخافا انني مرهما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارضى 「あしたは」<the>。 م ن أرضنا و س فلنأتينك بسحر و ل ه النابلسي ي ن موعدا للعلوم ا بيننا ب ي ن ك و ع د الاسلاميه ن ف نحن و ل فتولى ف ر ع ا ن فجمع كيده ثم اتى قال لهم موسى و إ ن ك م لا تفتووا على الله كيدا ف ن س ق ت ك م بعذاب وقد خاب من افترى ب ف ي ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي فانوا أ كيدكم سمات صفا وقد افلح اليوم من استعلى ف ي نفسه خفه موسى قلنا لا تخف إ ن ك أ ن ت الاعلى و أ ل ق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا ن ف ل ح الساحر حيث أ ت ى فالقي السفره سجدا قالوا امنا بربها عون و ا و س قال امنتم لو قبل ان اذن لكم انه لكبيركم ق الذي علمكم سعرا و ََ أ ر ُْ ل ََ ك ُ م مِنْ ِْ خ ل ا ف و َ ل ََ أ ُ ل ِّ ب َ ن َ ك ُ م ْ في ِ جُجُّعِ دلوعكم ولاتعلمن ََ اينما كنتم تتوبون ف ض ي ل و محمد راتب ل ن ا ب ل باع فرعون بجنوده فغشيهم من الهم ما غشيهم واضل فرعون قوما وما ن د ا يا بني واني لغفر ََ لمن َِ تاب َ و َ آ م َ ن َ وعمل ََِ صالحا ً ثم َُّ اهتدى َ فاذكرن قومك بادك واظلهم ا ل س ا م م ي ن ف ر ج ى موسى إ ل ى قومه غبان ادفا قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حتنا أبطال وليس ف ق د ن اسماء ه ا فكذلك ألقى ر فأخرج لهم الله الحسنى ف وجئت ان تقول ت ر ض ق ت بين بني إ س ر ا ئ ي ل ولم توقوا ل ق و م قال فما قطبك يا سامري قال فما قطبك يا سامري قال ر فرط بمالا من الخروب فقضت قرضه س ش و ل ت لي نفسي قال فاذهب ف إ ن لك في الحياه ان تقول لا نساس و إ ن لك موعدا لن تخلفه وانظر إ ل ى إ ل ه ك الذي ظلت عليه عاكفا لنفرق النبوس ل م ن س و ن ه في ا ل ي ن ن س ا إ ل ه س ي للعلوم ه إلا هو كل شيء ا ك ذ ل ك ا ع ل ي ا م ن ي ه وقد َ اتيناك آتي َََْ من ِ لدنا َّ ب ِ ك ر ا من َْْ أ َ ر َ ب ب أ َ ر فانه ََ ي َ ق ْ م ل ُ يوم ََْ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م َ ة ِ و ِ ذ ْ ر ا خالدين فيه وساء َََ لهم َ يوم ََْ ا ل ْ ق ِ ي َ ا م َ ة ِ ق ِ ل ا يوم ََْ ننفخ َ في ِ الصور ُّ ونحكم المجرمين يوما زرقا يتخافتون بينهم ان لبثتم إ ل ا عشرا نحن اعلم ب ما يقولون إ ذ يقول امثلهم ط ر ي ق ة ان لبثتم و ي س أ ل و ن ك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ف ي د و ه ا طار ص ف ط ف ا لا ترى فيها عوجا ولا أ م ت ا يومئذ يتبعون الداعي لنا ورجعت الاصوات للرحمن ا فلا تسمعه الا غمسا يومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن ا ورضي له قولا القيوم وقد من ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هما وكذلك ا ن ز ن ا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم َََُْ يتقون َََُ أ َ و ْ ي َ ح ْ ج د ُ لهم َُْ ذكرا ًِْ ف َ ت َ ع َ ا ل َ الله َُّ الملك َُْ الحق ْ خ َ ولا ََ ت َ ع ْ ج َ ل ْ ب ِ ا ل ْ ق ُ ر ْ آ ن من قبل أ َ ن ْ يقضى َُْ اليك ََْ وحي َ وقل َ رب َِ ب اهدني علما ولقد عهدنا الى آ د م من قبل, قبل فنسي ولم نجد له عزما واذ قلنا للملائكه اسجدوا لله به ثابا فقلنا يا آ د م انا ذ ادم ولزوجك فلا يخرجنكم ا من ا ل ج ن ة فتشقى ان لك أ لا تدور فيها ولا ترى و أ ن ك لا تغما فيها ولا تبقى فوسوس إ ل ي ه الشيطان قال واعفو عن ذنوبهم واعفو عن ذنوبهم واعفو عن ذنوبهم أ ه ل ك بالصلاه واصطبر عليها لا ن س أ ل ك رزقا نحن نرزق و ا ل ع ا ق ب ة للتقوى وقالوا لولا ي أ ت ي ن ا بايه من رب أ و ل م تاتين بينكما تصدق في الامور ولو أ ن ا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا, لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع س آ ي ا ت ك من قبل أن 「なんでこんなに」<音楽>